وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لعل الإخواني الحاضرين جميعا يعلمون من جلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكحديث العرباط بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظم رسول الله صلى الله وعظة وجد من القلوب وذارفت من العيون فقلنا يا رسول الله أوصنا قال أصيكم لتقوى الله والسم والطاعة وإن أولي عليكم عبد الحبشين وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم السنة وسنة الخلفاء الراهدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم محجثات الأمور فإن كل محجثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه أن افتداء في الدين كله ضلال وأني في الدين لأن الابتداء المغموم هو خاص في الدين وأما في أمر الدنيا فمنه ماه مندوه ومنه ماه مغموم حسب هذا المحدث إذا كان عارض شرعا فهو مجنون وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله حيث أنه وضع قاعدة هامة هدا استنضطها من تلك الأحاديث زايد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء رباحة وهذه قاعدة منصولية فقال رحمه الله الأصل في الدين هو امتناع إلا لنص والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص فهو يعني كل مهدث في الدين ممنوع أما المهدث في الدنيا كوضاء إلا ان عرض نصرا كما ذكرنا ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام وإياكم مهدثات الأمور إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن الناس حسنة ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرم نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشري إلا ما شاء الله عز وجل ولهذا قال الإمام الشالحي رحمه الله من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكري فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محتفة في الدين الانتناع عنها لما سبق ذكره من حديثة صحيحة بعض الإخوة الجالسين يسمعون عن دعوة السلفية سماعا ويقرؤون ما يكتبوا عنها من قبل خصومها لا من قبل أتباعها ودعاتها فلنرجوه من فضيلتكم وأنتم من علماء السلفية ودعاتها شرح موقف السلفية بين الجماعات الإسلامية اليوم انا أجبت عن مثل السؤال أكثر من مرة لكن لا بد من الجواب وقد طرها سؤال فأقول أقول كلمة حق لا يستطيع أي مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة أول ذلك الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا السلفية نسبة إلى السلف فيجب أن نعرف من هم السلف إذا أطلق عند علماء المسلمين السلف وبالتالي تفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح المتواثر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم هدون القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بالخيرية فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف إذا عرفنا معنى السلف والسلفية فينئذ أقول أمرين اثنين الأمر الأول أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص كما هي نسبة جماعات أخرى موجود اليوم على الأرض الإسلامية هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على الظلالة وبخلاف ذلك الخلف فالخلف لم يأتي في الشرع سناء عليهم بل جاء الذنب في جماهيدهم وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون إلى آخر الحديث كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين وذنب لجماهيرهم بمفهوم الحديث حيث قال عليه السلام لا تزاد طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يتعم الله أو حتى, حتى تقوم الساعة <تصفيق> فهذا الحديث خص المذهب في آخر الزمان بطائفة والطائفة هي الجماعة القليلة فإنها في النغة تطلق على الفرد فما فوق فإذا إذا عرفنا هذا المعنى في السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح حينئذ يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا ألا وهو أن كل مسلم يعرف حين ذاكه هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن لا أقول أن يتبرأ هذا أمر بدهي لكني أقول يستحيل عليه إلا أن يكون سلفيا لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العثمة منين أخذناها بالعثمة نحن نأخذها من حديث يستدبل به بعض الخلف على خلاف الحق يستدبلون به على الاهتجاج بالأخذ بالأكثرية لما عليه الجماهير الخلف حينما يأتون بقولي عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة لا تجتمع أمتي على الضلالة لا يصخ تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية لا تجتم إمتي على ضلال لا يمكن تطبيقه على الواقع المسلمين اليوم وهذا أمر يعرفه كل دارس لهذا الواقع السيء يضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة بما وقع في من قبلنا من اليهود النصارى وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول عليه السلام من التفرق فقال صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة والنصارى على فنتين وسبعين فرقة وستختلف او ستتفرق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة قالوا هي رسول الله قال هي الجماعة هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق لا تجتمع أمتي على ضلالة أن المرسود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام بأنهم هي الفرقة الناجية ومن؟ سلك سبيلهم ونحوهم ونحو وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتفبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا أنا لفت نظر إخواننا في كثير من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في ذلك الآية ويتفبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول ما الحكم من ذلك؟ ما أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة لو كانت كما يأتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصره جهنم ووساء مصيرا لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه في مصيره السيد لم تكن الآية هكذا وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين هل هذا عبد حاشا لكلام الله عز وجل من العبد إذن ما الغاية ما الحكمة من عطف هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين على يشاقق الرسول الحكمة في كلام الإمام الشافي حيث استدل بآله الآية على الإجماع أي من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة في تعبيرنا السابق وهم الجماعة التي شهد لها الرسول عليه السلام بأنها الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجوى من عذاب الله ومن القيامة أن يخالف سبيلهم يا رحمه الله ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لو الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره إذن على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين أولاً من هم المسلمون المذكورين في هذه الآية ثم ما الحكمة في أن الله عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبقناهم قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة وخلاصة ذلك أن الصحابة كانوا قريب عاد بتلقي الوحية غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم شاهدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام بينما الخلاف لم يكن لهم هذا الفضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام منه مباشرة ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطويق الرسول عليه السلام لنصوص الكتاب والسنة تطويقا عمليا ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة قول عليه السلام ليس الخبر كالمعاينة ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله وما رأى كمن سمع فاذا الذين لم يشهدوا الرسول عليه السلام ليس كاصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشره ورؤوه منه تطبيقا عمليا اليوم توجد كلمه عصريه نبغ بها فعض الدعاة الإسلاميين وهي كلمة جميلة جدا لكن أجمل منها أن نجعلها حقيقة واقعة يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن نجعل الإسلام يمشي واقعا يمشي على الأرض كلام جميل لكن إذا لم نفهم الإسلام ولا ضو فهم السلف الصالح كما نقول لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشائر الجمين أن نجعل الإسلام حقيقة واقية تمشي على الأرض الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السلام للسببين المذكورين آرفا سمعوا الكلام منه مباشرة فواعوه خير من وعينا ثم أمورناك تحتاج إلى بيان فعلي فرأوا الرسول عليه السلام يبين لهم ذلك فعلا وأنا أضرب لكم مثلا واضحا جدا هناك آيات في القرآن الكريم لا يمكن المسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفا للسنة التي تبين القرآن الكريم كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما ننزل إليه مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآن هاتوا سيبويه هذا الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه الآية الكريمة والسارقة من هو لغة لا يستطيع أن يحدد الشارق واليد ما هي لا يستطيع سيبويه آخر الجمال لا يستطيع أن يؤتي جواب عن هذه الشؤالين من هو الشارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد وما هي اليد التي ينبغي أن تقفى ذي شبه هذا الشارق اللغة السارق لو سرك بيضا فهو سارق واليد في لو قطعت هنا أو هنا أو في أي مكان فهو يد لكن الجواب هو في أن تذكر الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس من الجلعين الجواب في البيان فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآيات المخرى وما أكثرها لأن من قرأ علم الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام خاص ومطلق ومقيد وناسق ومنسوك كلمات مجملة يدخل تحت عشرات النصوص إن لم نأكل مئات النصوص نصوص عامة قيادتها السنة ولا أريد أن نطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عمقية الأسر إذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختا لها في الله ومشتاقة لها ودائما يرفضون هذه الزيارة أيسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها دون إخبارهم بذلك أم تقول لهم شيئا غير حقيقيا لا يجود أن تجورها بدون إذن أبويها كما لا يجود بها أن تكذب عليهما وإنما عليها أن تقنع الأبوين فيما يجيارة في الشارع الحكيمي أمر بها فإذا اقتنعوا فبها ما اقتنعوا فلا يجوز البنت خلاسيما إذا كانت تدّاهي أنها ملتزمة للشريعة أن تخرج عن طاعة في مثل هذه الزيارة استاذي بالنسبة كذلك الدروس ينطبق على ذلك؟ نعم مثلا فيه درس مثلا فيه وعب فيه شيء نعم فيه شيء كان بدّا من إيه؟ ما حكم لبس الخوار غطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي وإذا شعرت الفتاة بالفتنة وإختارت أن تلبس ولكن الأهل رفضوا وخصوصا الوالدة فماذا تفعله إذا كان الرفض قاصرا على الوجه والكفين فيجب طاعة الوالدين في ذلك أما إذا كان الرهض يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصيد الخالق يجب على المرأة أن تستر جميع بذلها إلا الوجه الكفين فالسطره ما غير واجب لكنه مستحف فإذا لم يرضى الوالدان لابنتهما أن تستر وجهه وكفهها فلا ماني من إفعادتها لهم ولا معصية في ذلك بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير الوجه وكفه فهين الذين لا طعت لهما عليها لأن ذلك معصية ما حكم لبس الإشار يا أستاذنا الإيشار لاقت فيه ينبغي أن يكون خمارا بحيث يستر جميع الرأس والنحر هذه الإشارب ف... ليس ساغرًا و ليس شفته وكفيه يا دوم مصدر كذلك لا هذا هو الكمار و الكمار انه ففاض واسع يسره راس و يسون كبير من كبير نقول يسره النهر يسره من كبير واسع اما الاشارب كثيرا ما نرى النساء يبدو شيء من معنق او بقفاء يبلغ ذلك فربما يسب المسلم ويسب دينه ونبيه فعين ذلك يحرم سب المسلم بالمسلم في الان يلا يمسوا للمطهرون المقصود بالمطهرون المؤمنون ام المتوضئون وما الحكم من عدم اخذ القرآن للبلاد الكافرة المصوح بالاي لا ذا ولا من من الله عز وجل عن الملائكه وليس هذا من القران الذي هو في اللوح المحفوظ فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون وهم الملائكه المقربون هذه جله خبريه وليس جملة إنشائية يعني تُوزِر حكماً شرائياً الله يتحدث عن الواقع ان القرآن يعني الذي هو في الكتاب المخلول يعني الله المحفوظ هذا لا يمسه إلى المطهرون وهو الملائكة المقربون أما المصحب الذي بين أيدينا هذا يمسه الصالح والطالح والمؤمن والكافر فليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقاً سواء كانوا صالحين أو طالعين وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين أما السفر بالقرآن والمصحب إلى قرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وان يون فيجوز ذات إذا أمننا أن يهاني مشحب يدوذ إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمثلون من قراءته ودراسته النسبة لقراءة القرآن ومسر المسحب للجنوب فما حكم ذلك؟ وقراءة بالبيت كذلك وإيش؟ قراءة بالبيت قراءة بالبيت مسر المسحب وقراءة القرآن يعني لا أجد من آية ولا مثلا من التبرق خوف شيء متعمد ويمثل مصحف ويقرأ نعم نضع حكم البعضة كذلك أفيدونا أفادكم الله لا أعرف الله الجميع نقول لا شك أن ذكر الله خماله تعالى لا يقباسته ولا رحمته وليالك فمن المجمع عليه من علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل وإذا كان قد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى يتلفظ اسم من أسماء الله عز وجل فلا وهو السلام إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن بمسرد أحمد وعيه أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فما كان منهم عليه السلام إلا أن بادر إلى الجدار وتيمب ورد السلام وقال إني كرهت وأن أذكر الله إلا على طهر أن يذكر الله لأن السلام اسمه إسماعي الله كما جاء أيضا في الحديث الصحيح في كتاب الأدب المطرد لإمام البخاري من حديث عبد الله بن سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم عليه إلا على طهار قرآن وهو غير طاهر سواء الطهارة السغلة أو الكبرى لعدم وجود دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة لكن هذا الحديث في حد واضح جدا على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كائدة لكن هنا شيء هذا الحكم وهو الأفضل الشرط الأكبر الكامل لا يستطيع كل مكلف من المسلمين إلا الريال فقط أما النساء فتارت وتارت وآلثا سمعتهم طول الرسول عن السلام السيدة عائشة التي حادث قال لها إسمعي ما يسمع الحاجة غير أن لا تطوفي ولا تصلي فهي إذن ذلك قال لها توضعي كما نقول للرجل لأنها لا تستطيع شرعا أن تتوضع لا تستطيع شرعا أن تتطهر ولذلك فلها أن تقرأ ما شاءت من القرآن بدون ما نقول مرجوه راجح كما نقول بالنسبة للرجل الجنوب مثلا نقول عليه أن يغتسد لأنه يستطيع أن يغتسد وبذلك يضطهر فنقول أفضل لك أن تتوضع أما المرأة الحائض أما المرأة المفساء التي قد ينضي عليها في بعض الأحيان أو في جنس من أجناس النساء أربعون يوما أو أكثر وهي في حالة المفساء فلنقال لا لا تقرأي ليس عندنا دليل يمنع المسلم عامة رجالاً فضلاً عن نساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طارق والحديث, والحديث الذي رواه التلمذي في سنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال, قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن حائد ولا جنب هذا حديث ينكر كما يقول امام السنة احمد ابن حنبل لا يصح هذا الحديث لو كان صحيحا وجب الانكياء اليه بالاضافة الى ضعف هذا الحديث وما قد يكون في الباب من انثاله من الضعاف فامامنا حديث السيدة عيشة حيث امرها واذن لها أن تصنع كل شيء يصنعه الحاج إلا أنها لا تصلي ولا تتوف ترى الحاج لا يقرأ القرآن ولا هناك منصر القراءة القرآن لأن هناك الفراغ وهناك التوجه الحاج بكل يدي الله تبارك وتعالى ولا شد يقرأ القرآن أعينا هذا الحديث في إذن مباشر للمرأة الحائد أن تقرأ القرآن فلا يجوز أن نمنع النساء من قرآن القرآن بحجة أنها غير طاهرة لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لو قفنا عند هذا المنع والدائمة لكننا نجد الشر الحكيم قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجلاء الصلاة لأن بعض الناس يقولون يا أخي القراءة رقم أنه كان صلاة فلماذا لا نجد الطهارة بهذه القراءة وهي جزء من أجزاء الصلاة فنقول ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة فأول ما تفتح الصلاة به هو قولنا الله أكبر فلنقول إذن لا يجوز مسلمين يقول الله أكبر إلا أنا طهارة لأنها ركر وعكاة الصلاة وذلك يقال عن التسوير والتحويل والتكوير العظيم لا يوجد مان من ذلك أبدا مع الاحتفاظ بما ذكرناه من الأهضل أن يذكر الله على طهاران كذلك يقال تماما بالنسبة لمس القرآن أيضا مس القرآن يشرع وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا ينتمعون إعلان مش فكرا ينتمعون فكرا أن يمس القرآن إلا على وضوء فهذا فيه بيان بما هو الأفضل لمن يريد أن يمس القرآن أو أن يقرأ من القرآن أما الإيجاب هو القول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر فقد أن الرجل أن يمس القرآن هذا لا دري عليه أبدا والناس بلا شك بتوهمون هناك وليست في دليل إخلاقنا ويرحمة الله من ذلك مثلا ما يشتبه أبوه على الكثير من الناس خاصة الذين لهم ولا ولمنا هنا في كتابه القران يقرأ قول الله عز وجل في القران لا يمسه الا المطهرون وقد وصل الخطأ في فهم على هذا الموضوع الذي نحن فيه اي يفسروا قول عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف الذي بين أيدينا إلا المطهرون أي إلا المتوضعون وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم عنوان لا يمسه للمطهرون وهذا خطأ يشبه خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي ثم من حيث نشره وتعميمه بالناس ثانيا الآية التي تكتب على المحاريذ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزخة المحراب يعني هذه الطاقة هذا كذب هذا جانب المقصود للمحراب هو مكان الصلاة كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعجلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل هذا هو المحراب وليس المحراب هو هذا الذي ادخل المساجد منذ القديم مع الاسعف الشديد تأثرا بمحارير الكنائس محارير النصارى في كنائسهم والا في الاسلام لا يوجد محراب مسجد الرسول عن السلام لم يكن فيه محراب وللحافظ المشهور المصري السيوتي حافظ سيوتي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير رسالة يمكن أنا أن نسياد أنوالها إعلام الأريب بخدوث بيئة البحرين أي نعم إعلام الأريب وهذا يعني بحث قيم جدا ينقل هناك نصوص على العالم أن وجود المحارين في المساجد من معدثات الأمور أشياء الآية السابقة لا يمس المطارون ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن الذي هو بين إذن وهذا له شرح كبير أوجزه بقدر الاستطاع فأقول لا يمسه الضمير هنا يرجع اذل الكتاب المخنون المذكور من قبل لان الله الجواز يقول انه نقول في كتاب الكتاب المخنون فالمكرين في الكتاب المخنون لا ينسوا من الكتاب المخنون كتاب هذا الحمد لله ليس مخنونا لانه شو معنى مخنون يعني نخفي محطول يعني ولا تراه ولا تطوله أيدي الشياطين ولذلك للإمام مالك رحمه الله يعني فهم جيد ولطيف جدا في كتاب الموضع في تفسير هذه حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبزة كلا إنها تنكره فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برامة من دون السفراء الملائكين هذون الملائكين هم أنفسهم المقصود أنهم يمسون وأن غيرهم لا يمسون ذلك الكتاب المطلوب هذا قريني وهناك قراء أخرى ومن أقواها انه قال تعالى الا المنطهرون نحن ما اجل البشر لا يجوز ان نصف انفسنا نحن ما سمونا وعلنا في الصلاح والتقوى باننا مظاهرون نحن لسنا مظاهرون ولا يجوز الانسان يظهر ابدا بل نحن ملوثون والصالح منا من يتكلف فيتطهر الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر ولا رسل من شأنه أنه طاهر المطهرون هو الملائكة المنصفون بالقرآن الكريم بقول عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلهم ما يؤمرون أما البشر فهم الذين عناهم الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين كذلك لما ذكر مسجد قضاء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا فنحن إذا كنا مثلهم فهني ألا لا يعني نتطهر أما مطهرين أيهات أيهات أي مكي أي؟ نعم فشاعر إلى النسداد بهذه الآية وربط بهذا الموضوع هذا خطع شاعر ومن من أحسن من تكلم على هذه الآية أحسن مما ذكرنا ومنه نحن استمددنا هو الأعلامة في قيمة في كتابه أقسام القرآن فهناك أفاض وأجاب لا في هذا كفاية إن شاء الله ما غيره لو سمحت شيخي هالسؤال ما حكم نتفل حاجبين للتجمل هو غير ولذلك قال له عليه السلام كل خلق الله حسنًا وإذن واحد أو واحد عاجبه أو عاجبها مكرومة على آخر. هذا لا يملك الإنسان هذا خلق الله ويجب أن نرضى بخلق الله كما قال تبارك وتعالى لا تبا ما كان لهم خيرة في أول وقت ما عم تذكر له المهم أنه ربنا عز وجد حيوة الآن جاءت الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يفركون هذا جواب أسوأ الأخير ما حكم الإشتراط في الحج والعمرة اللهم محل حيث حبستني وماذا يلزم من لم يشترط فمنع من إكمال ونسكه حكم الاشتراك الجواز وثمرته انه اذا اشترط في بين يدا الحج او العمر ثم اصابه في منعه من اتمام الحج او العمر وهذا يعرف في لغة الشراء بالاحصار فإن أحصل فما استيسر من الهدي هذا أمر واجب كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي وعليه الحج من العام القابل بخلاف من اخترط في أول إحرامه فقال أولام محلي حيث هبستني فهو في حل من وجوب إعادة الحج الذي حيل بينه وبينه ثم لا يجب عليه الهدي بخباث ما لو لم يشترد فهو الذي أراجع الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه على وهو قول عليه السلام من او مرض او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى من قابل هذا اذا لم يشترس اما اذا اشترت فلا شيء عليه اتواقا مع التنبيه ان الاعادة عليه ولو كان قد حجة فريضة هو حجة الإسلام لو لم يشترب ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعازة الحج ولو كان أدى فريض في الحج هذا جواب ما سألت جزاك الله أخير و... يعني أنت تسعد عن لا يركم ولا يسرق يصرح. هنا سؤال سألقيه عليكم مع جوابه إن شاء الله بعد أن ألقي كلمة وجيزة حول أدب من آداب المجالس التي أهملها اليوم خاصة الناس فضلا عن عامتهم من هذه الآداب هو التجمع والتكتل والتقارب في المجلس وعدم التباعد فيه وهذا من حكم الشريعة في كثير من احكامها الظاهرة والتي جاء التصريح بها في بعض الأهاديث الصحيحة هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة كما أذكر أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما فرآه متفرخين حلقات حلقات فقال لهم ما لي أراكم عزين؟ ماني أراكم عيزين أي متفرخين وأهم من هذا ما يروني الإمام أحمد في كتابه المسند بالسند القوي عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا ففرقنا في الشعاب والوديان فسافرنا يوما ونزلنا كما كنا ننزل فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنما تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إن تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إنما هو من عمل الشيطان قال فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا فشو رأيكم أنتم جالسين هنا في في سطح ممهد مسهل فهذا التفرق ليس من سنة الإسلام ولذلك فكلما تضامت الحلقة كلما كانت مشمولة برحمه الله على الزواج والحطي الحمد كثير من الناس يجهلون ان هناك ارتباطا وثيقا جدا بين ظاهر الانسان وباطنه وهذا الارتباط الوثيق مما توافرت كثير من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدلاله عليها ولعلكم تعلمون العباره التي تذكر في كثير من الكتب الظاهر انوان الباطن وهذا الذي أشار إليه الشاعر قديما حين قال ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس فعلم فلابد ما يكون هناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن لذلك غني رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية بالغة في إصلاح ظواهر المسلمين فضلا عن باطنهم فهو عليه السلام كما جاء لإصلاح القلوب والبواطن كذلك جاء لإصلاح الأجساد والظواهر معا فليس الأمر فقط كما يقول كثير من الناس العبرة بما في الباطن نعم العبر بما في الباطن لكن ذلك لا يستجن عدم العناء بالظاهر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى ذلك الرجل أو سمع ذلك الرجل يقول والرسول عليه السلام يعظ الناس على طاعة الله واتباع كتابه قام ذلك الرجل ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله فغضب عليه السلام غضبا شديدا وقال قل ما شاء الله وحده ما شاء الله وحده هذا لفظ ظاهر ظهر من لسان ذلك الصحابي خطأا منه لكن هذا الظاهر في باطنه يخين لأن باطنه كان عامرا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه لما أخطأ في اللفظ لم يسكت الرسول عليه السلام عنه بل أصلح له عبارته وقال له قل ما شاء الله وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا الرجل ما قصد ما دل عليه لفظه لفظه دل على أنه جعل الرسول شريكا مع الله في إرادته تبارك وتعالى لكن هذا الصحابي يعلم أن مشيئة الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وفوق كل شيء لأنه يقرأ في القرآن الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولا أحد يظن أن ذلك الصحابي يجهل هذه الحقيقة لكن أخطأه لسانه أخطأه لسانه لكن الرسول عليه السلام أصطحه إياه ودله على ما يقول قال له قل ما شاء الله وحده وفي الرواية الأخرى ما شاء الله ثم شئته والأهديث في هذا الصدد كثيرة ولست الآن في صدد بيانها لأنها كلمة حول التجمع في المجلس وعدم التخرق فيه ولكني قبل أن أنهيها أرى نفسي مضطراً أن أذكر بحديث آخر فقط بما فيه من الرواة في اهتمام الرسول صلى الله وسلم عليه في إصلاح تعابير الناس وظواهرهم ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقيست ما معنى لقيست في اللغة يساوي خبثة لقيست لغة بمعنى خبثة لكن كلمة الخبيثة خبيثة فما أراد الرسول عليه السلام أن يتلفظ بها المسلم حينما يجد في نفسه شيء من هذه الخباثة بلفظة الخبث وإنما عدل به عنها إلى لفظة لقسة وهذه اللفظة بطبيعة حال وأنتم عرب ما تعرفونها لكن سيد العرب والعجم هو علمكموها وقال لا يقول أن أهدكم خبثت نفسي ولكن لقسة هذا في تأدب المسلم مع نفسه لأنه مسلم أما بالك التأذب مع الله ومع نبيه عليه الصلاة والسلام فبالأحرى أن يتأذب المسلم مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يأتي بعبارة قد تمس مقام النبوة أو مقام الرسالة آنفا والسائل ينبغي أن يلاحظ هذا سألني سائد بيني وبينه قال قال لعله قال هل يشرع أو هل يجود أن يقول السامع للأذان إذا قال المؤذن